وَعظضُ الله أَلا تُشْرقُ بِ شَيأو وَبِذوَالدَْ يحسَّان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَذِي السُّدُلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَذِي السُّدُلِ وَمَا مَلَكَتْ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا baile denzu